أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ لَا هَنَاءً أَخْرَى إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَلَذِينَ مِنَ الْقَبْلِ مِن رسول إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْلُونٌ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 فَذَلُوا بِأَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِينَ يُوْعَدُونَ